صدر على المتوم على البودي والضرب هو جاني قدره بضحك وانا منصور وين اسلى من في قلب البعد والضربة وجال المغدرة بضحك ونام عصور وين من صاحب الجلب الحسين كلّي عليه الغطرسة والغش مرة، لو أطية تركوه، بسمع كلمة عسا قلب Seninle ilgili pek bir yeah